إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل حق تقاطه ولا تلوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من, من نفس واحدة وخلق منا زوجة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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام تكلمنا الأسبوع الماضي كما قلنا ما زلنا في القضايا الفقهية المعاصرة وتكلمنا على مسألة التجميل وأن الله جميل يحب الجمال وجراحات التجميل وأيضا قلنا التجميل بالأعشاب او التجميل بالمشرط يعني العمليات الجراحية قد بينا ذلك وفصلنا الأسبوع الماضي في مسألة تكبير الثدي للمرأة لأن هذا موطن من مواطن يعني نقول مواطن الفتنة للمرأة حتى لزودية أو تمتيع زودية وقلنا أنه يلحق بها الضرر ضرر عظيم ان كان هذا الثدي حدث فيه شيء من السرطان أو كانت هي عندها ضمور أو هذه خلقة فيها فقلنا بالكلام الخلاف بين العلماء في مسألة العمرية التي يكون بها تكبير هذا الثدي حتى يرجع إلى موضعه الصحيح هل يجوز أم لا يجوز على قولين ورجحنا القول الثاني الذي هو بالجواز وفصلنا القول في ذلك بعجالة نقول الآن امرأة ترهل ثديها من الرضاعة الكثيرة امرأة قال لها زوجها تنجيب لي عشرين تسعتاشر انت طالق فقالت بيتي بيتي كل سنة تأتي الأب والد وهي من كثرة الرضاعة ترهل الثدي وأصبح يعني في حالة لها كما يقولون لا الزوج يستطيع أن يتمتع بها ولا هي تستطيع أن ترتدي الثياب ولا حتى تستطيع أن تتنفس الصعداء لأن العلماء قالوا كبر السدي مع الترهل بيقوس فقرات الظهر وأيضاً يجعل لها ضيق تنفس لا تستطيع أن تتنفس فهنا تسأل الفقيه لأنها كانت دينة تسأل الفقيه قبل الطبيب تسأل الفقيه يجوز لي أن أجري عملية جراحية سيتكشف سدي ويحدث ما يحدث من المس واللمس ويحدث ما يحدث من الجراحات والتكلفة المالية حتى أعيد سدي إلى ما هو عليه تصغيرا أو تكويرا حتى لا يعني أرفع نفس هذه الأضرار أيضا العلماء اختلفوا في ذلك على قولين وهذه صراحة الأسئلة فيها أكثر ليش؟ لأنها بغير العاملات الجراحية في كريمات كريمات للنساء لما يحدث الترهل بالرضاعة بتستخدم هذه الكريمات حتى يعود السدي إلى ما هو عليه فهل للمرأة أن تستخدم هذا الكريم او العملية الجراحية أم لا على قولين أيضا القول بالمنع والقول بالإباح لا أفصل في هذا هذا الباب لكن أنا أقول أدين الله بجواز هذه المسألة لعدة أمور الأمر أول أن هذه إزالة ضرر والضرر يزال كما فصلنا قبل ذلك والأمر الثاني هو أن هذا من التداوي تداوي عباد الله ولا تداوي بحرام وليس هذا بحرام وايضا من ذلك أنها يمكن أن نقول تستقيم حياتها بإعادة السدي على ما هو عليه التنفس الصحيح متعة الزوج وعدم التضييق عليه وعدم النظر إلى غيرها فهذه الأدلة نفس الأدلة التي ذكرناها أو سبق ذكرناها الأسبوع الماضي لكن عنا لنا اشكال بالقول بالجواز أن هذا فيه تحسين هذا فيه تحسين للسدي وإذا كان يدخل فيه التحسين سيدخل فيه التغيير ويدخل فيه لعلة المنع علة المنع كما قال ن defeating سلام لعلى الله النمسق والمتنمسق والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة النمسة والمتنمسق والواصلة والمستوصلة قال ن � свое sal unnecessary والمتفلجات للحسن ولا طبيب يستطيع ينكر أن هذه المسألة بعادة السدية الذي فيه الترهل إلى موضعه الصحيح أو إلى حالات الأولى إلا وفيه التحسين فدخل في العلة فهل نقول بالجواز والعلة متوفرة والعلة مناط الحكم قلنا الحسن المتفلجات للحسن التحسين يرد معه الحكم بالمن فلما قلنا بالجواز كيف ننفي هذه المسألة والعلة قد انا أنا أنتقي هات. ما اسمه أحسن الله إليك يا أبراهيم جزاك الله خير جيد آه. مصلحة لا يؤسف الجماع جيد الله أكبر هذا الذي أريد نعم كما قال الأخ هو نوه عليها من بعد هذا التحسين جاء تابعا ما جاء أصلا وعندنا القاعدة قد شرحناها كثيرا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل قلنا رجل اشترى بناية هذه البناية فيها غرر فيها غرر إيش الغرر؟ العواميد الاستوانات السملات القاعدة اللي بنيت عليها صحيح ولا لا؟ هل يقول له اهدم لهذه البناء حتى ارى العمود الذي صعب به الدور الاول سيهدم رأسه صحيح فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل هذا بالنسبة الاشكال الذي يمكن ان يعين لنا وايضا مسألة اخرى مسألة الثدي ايضا للمرأة هي مسألة رفع الثدي او تكوير الثدي وهو على حالته الصحيح نقول هذه لا تصح بحال من الاحوال لان فيها تغيير لخلق الله وفيها ايضا المتفلجات للحسن نرجع الى فقه مسألة اخرى من فقه الجراحة التجميلية الشعور الشعر الشعور الشعر, الشعر, الشعر, الشعر, الشعر نعمة من الله وعدم الشعر بلاء بلاء حتى الصلع بلاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الثلاثة ثلاثة نفر من بني إسرائيل إيش قال له قال قذراني الناس شعر شعر أريده بلاء فقال ابتلاكم الله بذلك فهو بلاء فالشعر نعمة وقد قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه الحمد لله الذي زين النساء بالدفائر وزين الرجال بإيش؟ باللحة فإن كان بلاء للصلاع فالله وفر لهم إيش؟ اللحة ولأن الرجل أهم ما فيه رجولته لا وسمته لكن المرأة لا المرأة مسألة وعويصة بالنسبة, بالنسبة له فالشعور موطن جمال والشعور في الإنسان شعور في الوجه شعر في الوجه وشعر في الرأس وشعر في الإبت والعانة وشعر في, إيش؟ في الجزل وهناك عمليات جراحية للقصي والزرعي يعني انبات الشعر او اتلاف الشعر والعملات الاتلاف الان اما بالكريمات او بالملقاط او بطريقة مشهورة عند النساء او بايش او بالليزر بالليزر اضمار المسألة المكان الاصلي للشعر فهل يستخدم او لا يستخدم هنا انا سابتدئ بالرجال دون النساء وسابتدئ بمسألة يعني صراحة أتعبت خلبي التقليد أنا أكرهه أصالة أنا أكره التقليد وأتعب جدا من أن يكون المرء إمعه إم يسير سيرا لا يعرف كيف يسير فيه ألا وهو حلق الشارب سأبتدئ به لا أتكلم عن زرع الشعر ولا أتكلم عن غيرها إلا حلق الشارب حلق الشارب هذا جاء تقليدا لبعض المشايخ الفضلاء ولم يعرف كثير من الناس الذين فعلوا ذلك يعني ما حتى ما وقفوا دقاق النظر طب الرسول فعل ذلك ام لا وانت تقلد الشيخ ولا تقلد الرسول تقلد الرسول فافهم يا ابن وتدبر افضل لك لعلهم خالفوا وهم خالفوا حق من فعل ذلك فقد خالك وسنبين ذلك بالدليل والاصل نحن ندور مع الشرع حيثه دار فانا يميت التقليد فابتدأت بالتقليد مسألة الشارب للرجل مسألة الشارب للرجل فيها دلالة على الفحولة والرجولة ولذلك لم يأمر رسلا بحلق الشارب ولا هناك حديث بحال يأمر بحلق الشارب فالذي يحلق شاربه هذا خالف السنة وخالف أمره النساء كما سنبين الغرض المقصود هناك بعض الرجال يعني قالوا نرتاحه من هذا الشارب مدام السنة حلق الشارب بالليزم ننتهي منه لا في كل مرة نأخذ الملقات ولا مكنة الحلاقة بالليزم ننهي المسألة بحلق الشارب هل يصح أم لا يصح المساله متفرعه على حلق الشارب ومساله المساله الفرعيه فيها خلاف الحق ان فيها خلاف. خلاف سائغ الحق خلاف سائغ حتى لا انكر لكني انكر على التقليد خلاف سائغ لكنه ضعيف أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثه مسألة حلق الشارب اقوال ثلاثه القول الاول قول الحنابلة والاحناب قالوا باستحباب الحلق قالوا باستحباب الحلق أو قالت الأحناف بالتفصيل كما نقل ابن عبدين قال القص حسن والحلق أحسن القص حسن والحلق أحسن واستدل على ذلك بأدلة كثيرة سنبينه القول الثاني قول الشافعية وهو المعتمد في المذهب قالوا الحلق مكروه والخلاف هل كراها تحريمية أم كراها تنزيهية المعتمد في المذهب كراها تنزيهية قالوا مكروه والمالكية قالوا بحرمة الحلق وافحش ما سمعت في ذلك انه لا بد اذا من حلق شاربه ان يؤد ويعذر بضربه في محل الشارب منعه نا... هذه شديده ليش لان الامام مالك يقول هذه مسله وابن عبد البر في التمهيد قال حلق الشارب مسله وهذا حق انت ترى سواد في اليمين سواد في الشمال وفي تحت وفوق وفي الوسط نعومه غريبه خشن هنا المرأة إذا وضعتها في اليمين وجدت الخشونة في الشمال الخشونة فقال لها أنا رجل مخلط إذا وضعت يدي عليك أنت نعمة أنا في النعومة والخشونة ضع يدك هنا فستجد إيش النعومة وهي ما تحب النعومة تنفر منها هي ما تريد إلا الخشونة فالغرض المقصود قال ابن عبد البر هذه مثلة نقلا عن الملكية لذلك تبنى الملكية حرمة حلق الشارب قالوا بحرمة حلق الشارب لأنها مثلة هذا توجيه الإمام مالك إلى الأدلة الدليل الأول الأحناف والحنابلة قالوا بأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحة وحفوا الشارب وخالفوا المشركين قال حف الشارب وإحفاء الشارب في اللغة معناها الحلق وهذا في اللغة غلط سنبين قالوا الإحفاء معناه القص إلى الحلق إلى القرب من الحلق وقالوا أيضا جاءت رواية في مسلم وفي غير مسلم قال الانسلام جزوا والجز انهاك انهكوا الشارف حديث ابن عمر قال جزوا والرواية الثالثة التي استثلوا بها حديث صحيح مسلم عن ابن عمر والرواية الاولية عن ابن عمر والثانية عن ابن عمر ابن عمر قال انهكوا الشوارف فكان ابن عمر يشتد في الاحفاء في القص يشتد الى ان يظهر جلدة جلدة الشفاء جلدة التي تحته الشارف هكذا نقول عن ابن عمر رجل الله عنه وارضاه وقالوا هذا يطبق لنا قاعدة الراوي أعلم بما كلام متين واستدلوا هذا من الأثر واستدلوا من النظر بالقياس القياس على إيش القياس على بخيتة قياس على إيش على حلق الرأس في الحج وإيش وجه القياس بقى طالما تعجلت بالإجابة أحسنت جعل نفسلم الحلق أفضل من القص قال رحم الله المحلقين المحلقين المحلقين وفي الثلاثة هم يقولون المقصرين المقصرين فأتى في فقال والمقصرين فجعلوا الحلقة أفضل فقالوا هذه قياسا على مسألة الحج هذه أدلة القوم من الأثر ومن النظر أدلة الشفائية من الأثر والنظر ستدلوا بحديث ضعيف ألا وهو أن السلام كان يقص شاربا ولا يحلق وأنا ما أجل إيش يعوزهم لحديث ضعيف وعندهم أحديث صحيح هو حديث ضعيف هذا الحديث من الوقت سماك سماك عن عكرمة عن ابن عباس ايش العلا سيفان حبيب سهيد حديث هذا الحديث انه كان يقص شاربه وهذا حديث عن طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسماك مضطر الحديث في ايش في عكرمة في السنة الضعيف في الحديث ضعيف لكن عندهم أحاديث صحيحة كثيرة منها أنه السلام قال خمس من الفطر حلق الشارب فجعلها من الفطر صحيح وهذا دليل للشابعية قالوا ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه كان كما كنت ساموت كمدا انا أقول الان يتبنون ان الحلق ايش مكروه وهل يستدلون برويه فيها الفطره الحلق وهل هناك روايه فيها الحق من الفطره اموت ام تموتون ما في اي روايه فيها الحلق بحال من الاحوال استيقظوا قال الفطره خمس وذكر منها قص الشارب ما قال الحلق قال قص الشارب قال قص الشارب. قالوا والإحفاء هنا يحمل وتوجيه سنبين التوجيه وعند الرد على المخالف قالوا هذا دليل أيضا على القص قال عمر بن الخطاب كان إذا غاضبه إيش فعل أخذ الاستثبال هكذا يأخذ بشاربه لدلال على أنه إيش أنه مفيش كان بيقطع لحمه يأخذ بإيش قالوا هذا من وعمر بن الخطاب آخر الصحابة قولا يعتد به لا والله ده أول الصحابة قوله وسنته سنة بعد ابي بكر طبعا وسنته سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اني وسنه سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ والخلفاء اربعه ولا خمسه اربعه منهم سيدهم عمر رضي الله بعد ابي بكر الله عنه وارضاه الغرض المقصود قالوا هذا عن عمر بن الخطاب وله سنه متبعه طيب الحديث وطبعا من النظر قالوا والشارب حلقه فيه ما فيه من التمثيل لذلك قالوا بالكره ما استطاع أن يقولوا بالحرمة قالوا بالكره المالكية قالوا بالحرمة قالوا بالحرمة قالوا القص صن يبقى إذن مدار الكلام اتفاق بين أنعلم الأرباح على ايش على القص الاتفاق بين أنعلم الأرباحا على القص قالوا القص صن لأن الأحديث الوريدة جاءت بالقص قال للبن السلام خمس من الفترة عشر من الفترة وذكر قص الشاء وأيضا حملوا الحف على توجيه سنبينه الآن إن شاء الله وقالوا أما حرمة الحلق لأنه أولا لم يرد دليل بالحلق ما في ولا حديث صرح بالحلق وعندما قال في الرأس قال محلقين رؤوسكم وإيش ومقصرين فما قال لما لم يذكر إنسلم الحلق تصريحا إذن غير مرات جيد وقالوا أيضا الحلق مثلة ونهل إنسلم عن المسل فلا يروز فهو حرام هذا قول الملكية وإن كان عدد الأقوال هو قول الشفائية أنه على الكراهة وليس على التحريف لكن حقا فيه تمثيل فيه تمثيل القول الراجح هو القول الوسط هو قول الشفائية وأن السنة كما اتفقوا جميعا القص وأن الحلق حتى إظهار الجلدة هذا أقل أحوال هذه المسألة أنه على الكراهة لا سيامة وليش لأن ما أقول بالحرمة لأنه قد ورد عن ابن عمر وإن كان وجهه لعلماء فعل ابن عمر لكن لما يرد عن ابن عمر ما نستطيع أن نقول بأنه إيش؟ على الحرم لكنه على الكراها وفيه ما فيه من المثلة نعم سأنهي لكم المسألة حتى ترتاح القلوب وبعدين أرد على المخالف إنهاء المسألة الآن الحلقة هذا حتى أقول أنه سنة ويأتسبي الناس ويقتدبي الناس في حلق الشارب أول شيء أرفعه لمن قولا أو فعلا وبعد ذلك نقل المسألة أن يفعل ذلك بأصحابه مفهوم؟ يبقى نفس السلام إما أن يفعل ذلك بنفسه لأن هذا هو الأخير أو يفعله بإيش فصل الخطف في المسألة أما أن نفس لم يرد بحال بحال لم يرد بحال عن نفس السلام لا قولا ولا فعلا إذن لا ناقى ولا جمل في أن هذه سنة نفس السلام ما نستطيع نقول بذلك لأسيما أنه قال بالقص قالوا قال بالحف احفوا الشوار قلنا الحف على إيش على ما كان في طرف الشفا لحكمة عظيمة إيش هي الحكمة عدم الإعاقة في الطعام ولأن هذا فيه شيء من عدم النظافة فلذلك قال بالحف يكون على ما فوق الشفى فقط هذا التوجيه الأول والتوجيه سيأني أن الحف يفسر بإيش؟ بالقص لأنه في اللغة لا يعرف الحف بأنه, بأنه حلق بحال يبقى إن لم يعرف أنه في اللغة بالحلق لابد أن يكون قصا والقص يكون قص بالغ أو قص غير بالغ هذا هو أقصى ما يقال يقال قص بالغ ولا يظهر الجلدة بحالك من الأحوال أنا أقول الآن لم يرد عنه سلم قولا أنه قال بالحلق ولم يرد عنه فعلا أنه حلق شاربة ولم نرى دليلا ولو موضوعا أنه مسلم فعل ذلك تعالوا بقى إلى فصل الخطاب لأنه ممكن يقول لهذه محتملات والاحتمال يتطرق إلى الدليل وإذا تطرق إليه كقطبه الاستدلال هو كلما أوجي لكن نمشي معه نقول في فصل الخطاب المغيرة ابن شعبة كما في الصنع طال دخلت على رسول الله الآن نسألكم بمقدمة عشان النتيجة تنهي المسألة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل بعبد طاع أو أرشده إلى طاع أرشده إلى الأدنى أم إلى الأعلى كرروا علي لو فعل به طاع أدنى أم أعلى طيب دخل المغير بن شعب على النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت على رسول الله وكنت وافر الشارب يعني إيش وافر الشارب أسلت وافر الشارب صحيح قال فأخذاني فقص شاربي على السواد وضع السواك وقص الشارب طبعا لو وضع السواك يبقى إيش حياتي باللسة من الداخل صح قص الشارب على السواك ما معناه قص وقص بالغ أم لا قص الشارب قال فقص شارب على إيش على السواك فعل به الأخير أم الأدنى إذن عندنا أمران لم ينقل عنه أنه قال بالحلق ولم يفعل الحلق والتعد للصحابة لم يفعل ذلك ابن سلم من اين اتينا بهذا قالوا ابن, ابن عمر قلنا ابن عمر خالف الآن فعل النبي وقوله النبي قال الراوي اعلم بما روى قلنا نعم الراوي اعلم بما روى واولها ووجهها بعض العلماء في ذلك انه بلغه انهكوا حفوا ولم يبلغوا القص ابن عمر لم يبلغوا كثير من الاحاديث حتى انه انكر على ابي هريرة مسألة من صلى على جنازه فله القراءة ومن اتبعها إلى أن تدفن فلو قرات فانكر على أبي هرير قال كم ديعنا من قراريت من أتى بهذا قال أبو هرير فسأل فصدق أبو هرير على الحديث أيضا لما قال أبو هرير على حرمة بيع الكلب قال إلا كلب صيد أو, أو زرق قال أبو هرير صاحب زرق فلم يبلغ ابن عمر كثير من الحديث والحفظ بن حجر وجه فعل ابن عمر في هذه المسألة على أنها في الحج كما كان يفعل في مسألة اللحية ويقبض بعد يده يقبض على ناحيته ويحلق او يقص ما بعد القب فهذا راجح صحيح من فعل النفس السلم بنفسه وبغيره ولم يرد القول الانسالس بانه قد حلق فمن رام السنة فليأتينا بالدليل من رام أن يأتسي بنفس السلم فلا حلق من رام أن يأتسي بالصحابة اجمعين وإلا فنقل بسنة صحيحة عن 5 انهم كانوا يقصون الشوارب ولا يحلقون وبعضهم نقل عن 5 انهم كانوا يحلقون السند صحيحة على القص. فالصحيح في ذلك أن السنة القص دون الحلق من فعل نفسلم ومن قول نفسلم ومن فعل نفسلم بأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم ولا يرضى له من نفسلم إلا الأخير أما الرد على ما استدل به القوم أما الحديث الأول انهكوا قلنا هذه مخصوصة عام مخصوص بإيش بما على فوق الشفاء الطرف الذي فوق الشفاء وأن انهكوا تحمل على قص وحف تحمل على قصه ويكون الانهاك على طرف الشافة فقط والحكمة في ذلك حتى لا تكون الاعاقة على الطعام ولا المنظر السيء الذي لا يقبله المسلمون هذه بالنسبة لمسألة قص الشارب لأسبوع القادم ان شاء الله نتكلم على مسألة اللحية وقص اللحية وزرع الشعر للأصلع او للمرأة التي كانت تأخذ ادوية كيموية فسقط شعرها هل لها ان تزرع الشعر ام لا هذا لأسبوع القادم ان شاء الله